وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فَتَفْشَلُوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ذيارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيطا وَإِذْ زَيَنَ لَهُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِن فَأَتَنِكَ طَعَدَ عَقْبِي وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَونَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ